قال الملأ الذين استفروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا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 وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاترون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاتمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها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 سَلَّنَا فِي قَرْيَةٍ مِنَ النَّبِيِّ إلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا إلَّا أَخَذْنَا أَهْلَ الْبَسَاءِ وَالضَّرَّعِ إلَّا عَلَّهُمْ ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قدما السائب أن الضروى والسرى فأخذناه بعطته وهم لا يشعون